Wow اِيها عَلَى الْفُرْكِ تُسْمَلُونَ وَعَنْ قَضَاءِ أَمْسَنَا نُوحًا إِلَى قوبي فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما هذا إلا بشر مثلكم طول عليكم بشرو بالتي قم يريد ان تفكم إن هو إلا رجل به جنة فتربصوا به حتى حين قال امحينا الى ان كنا فن كبيا عيوننا وحينا فاجا اامننا وفارا تنور ყა <laughs> Hola